أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم وتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, منكم من وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالرثم واللذوال وإيتوكم أسرار تفادوهم وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ فَأُذُّوُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ سَمَطَ جَاءَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ك مستكبرتم كذبتم وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.